الف لام را تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا يلهيهم الامال فسوف يعلمون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 لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون الله الله اكبر سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد Allahhu Allah, Akbar Allahu Allah, Akbar Allahu Allah, Akbar Allahu Allah, Akbar Allahu Akbar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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وَحَافِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى اسْتَمَعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِن مَّا لَسْتُم لَّهُ بِرَازِقِينَ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 انَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر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 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس ابى ابى ان يكون مع الساجدين قال يا ابني وما لك الا تكون مع الساجدين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 قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما اغويتني لا زينا لهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين الا عبادك الا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراطنا اليم المستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا الا من اتبعك من الغاويين وان جهنم ما الموعدهم اجمعين لها سبع ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم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 لا يمسستهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب عبادي انني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالم وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّكُمْ مِنْ وَجِلِينَ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّا السَّنِيِّ الْكِبَرُ فبِمَا تُبَشِّرُونَ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 قال انكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق واتيناك بالحق واننا لصادقون فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفتنكم احد وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَا أُولَاءِ مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ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 سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر.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 آمين ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فاخذتهم الصيحه مصبحين فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 لا تمدن عينيك الى ما امتناع به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل انني انا النذير المبين كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلنا القران عظيما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 انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من المستاجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر.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 وَلَئِن شَاءَ لَأَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ان في ذلك لاايه لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون وما درا لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لهايه لقوم يذكرون الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله اللهم اكبر الله اكبر, الله أكبر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 وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ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 اننه لا يحب المستكبرين الله الله اكبر سبحان الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الله الله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 وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ عَلٰى سَاهِ مَا يَزِرُونَ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 وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَشَاعُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فالقاوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين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 لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمه الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Allah Allahu Akbar Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar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 سميع الله ومن حمده ربنا ولك الحمد الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر.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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما انزل اليهم ولعلهم يتفكرون افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب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 الله اكبر الله اكبر وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاين يا يرهبون وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا اف غير الله تتقون الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله